إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا تقبل منا إنك أن تستمع العليم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أصنق أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعباس والغنى اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخ والهرم ومن عذاب القبر اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها يا رب أن تخير من زكاها أن توليها ومولاها اللهم إنا عوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برق والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الارحمين يا رب العالمين يا مصري القلوب أن تصرِب قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم لا سألوك يا ربي أن ثبتنا على الدين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم رحمتك ربي اللهم رحمتك أرجو فلا دكن لأنفسنا طرفت عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أن. ثم أما بعد يا أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله لي ولكم فردوسي الأعلى من الجنة بدون سابقة حساب يا رب العالمين اليوم أستكمل درس الموضوع الماضي وأتحدث اليوم عن الحكم الرابع من أحكام النون وهذا يتمنح حكم النون الساكنة أو التنوين وقد أدخلته بعد حرف النون لكي يصل علينا معرفة الأخطاء حين قراءة النون الساكنة المظهرة أو النون المضغمها أو النون المخفاء أو النون المقلبة ولذلك الحكم اليومي أحبائي هو الإخفاء عندما نتحدث عن الإخفاء وهذا الحكم نقول بنقول بن من ناحية اللغة ماذا يعني الإخفاء من ناحية اللغة ماذا يعني الإخفاء الإخفاء بتقف شيء يعني تسطري ذلك الشيء تصطلاحا معنى إيه لو باجي أقرأ حرف بقول هذه الحكم هنا إخفاء اصطلاحا ماذا يعني معنى ماذا يعني أن هنا النون مخفى أو فيها حكم الإخفاء أي النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغام النطق بالحرف بين الإظهار بصفة بين الإظهار له هو مظهر لنان في مظهرة ولا نان فيه مش مش موجودة بالمرة اللي هي مظهرة ولا هي مضغمة مع وجود عريان عريان من التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول يعني الغنة ما زالت موجودة ما هي حروفه؟ حروفه اللي هي خمس خمستعشر حرفا الباقية من حروف الاجاء اللي, اللي انا اتكلمت عليها في الازهار وفي الاقلاب وفي الاضغام السابقة جمعت هذه الأحرف في كلمات رأي الأبيات التالية يعني. ما هي هذه الأحرف؟ الأحرف دي هي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والوَ جمعت في هذا البيت صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما ضم طيبة زب في طقة ضع ظالمة الأحرف الأولى من هذه من هذه الكلمات الموجودة في هذا البيت صف حرف الصاد الموجود فيها الأول ذا حرف موجود في الأول اللي هو الذال ثنى بتاخدي الثاء, حرف الثاء كم بتاخدي حرف الكاف جابة بتاخدي حرف الجيم شخص بتاخدي حرف الشين وهكذا في بقية البيت علشان تاخدي الأحرف الأولى من الكلمات فتصنع لك حروف الإخفاء اللي هي بتقرأ بين النطق بالحرف بالصفة بين الإغهار والإرغام المفروض وإحنا بنقرأ هذه الأحرف عند قراءتها احنا عايزين نقرأ هذه الاحرف قراءة صحيحة وهيبهدان هذه القراءة الصحيحة اذا كانت الاخفاء ده موجود في كلمة واحدة او موجود في كلمتين هنقول امثلة على هذه النون مع الحروف مع كل حرف منها من كلمة ولا من كلمتين وامثلة في التنوين من كلمتين على ترتيب الحروف البيت اللي احنا اللي هو صف ذا مثلا على سبيل المثال لو انا خدت النون الساكنة بعد حرف الصاد خلي بالك لو اخذت النون الساكنة بعد حرف الصاد في كلمة واحدة ازاي اقرأها ازاي اقرأت كلمة منصورة ازاي اقرأها بالنون الساكنة الموجود عندي وبعدها حرف الصاد اللي موجود في اول كلمة من هذا البيت اللي هي صف وزي ما احنا ان شاء الله يعني هبينلكم في هذا الموضوع موضوع اليوم ان مدام النون هنا الساكنة بعدها حرف استعلاء زي الصاد يبقى لازم غنتي هتبقى مفخمة تتبع الحرف الذي يلي حرف النون لن نجي اقرأ منصورة اقرأ من مفتوحة خلي بالكوا الخطأ هنا يقع خطأ في قراءة هذه الكلمة كالتالي عند قراءتي لكلمة منصورة كثيرات من تقرأ هذه الكلمة كلها تقول منصورة من منصورة من منصورة المفروض تقرأي الكلمة حرفا حرفا حرف المين مستفل بعتي دول ما صوت الحرف متصاعد لاعلى قراءتها هكذا ما ما بفتح ما بين فرкая في الميم ما ثم أتي للنون الساكنة عند قراءتي للنون الساكنة التي بعدها صاد هنا هنا يأتي الإخفاء كيف أقرأه النون اللي بعدها صاد إذا الغنّ مفخمة يبقى أقرأها من من خلي بالك يبقى أقرأها من من ن ن ص را ن لساني قرب وانا بقرا قرب حرف النون طرف لساني قرب حرف حرف, حرف النون وبعد كده يرجع لساني عشان يدي الايه الجزء اللي هو المستعلى المطبق اللي بنوره في الصاد مع ذراع الصاد ن ن كان لساني كان يرجع ورا شويه عشان يدي ايه كانك تنتقل الحرف اللي هو الصاد او مخرج الصاد ثم تقرأي من, من صورة جربيها معايا وكذلك اذا اتت في كلمتين انهم بعدها صاد ام صدوكم عن المسير الحرام يقع الخطأ في التالي. الكالتالي ام صدوكم خطأ الهمزة لقيقة امين مخفف الصاد اخفاء في أنباء بالصوت هنقرأها كالتالي أن أن أن أن صدكم على مسجد الحرام وكذلك عملا صالحا الأول كانت نون ساكنة دقات للتنوين عملا صالحا كيف أقرأ عملا صالحا هأخذ برضو التنوين اللي هو نون ساكنة وقرأوا كالتالي عَمَلًا عَمَلًا غنّة مخخمة عَمَلًا صَالِحًا بعد أن أجيب مخرج الحرف اللي بعد اللي هو الغنّة عَمَلًا صَالِحًا وأخذ الحرف الثاني من صف ذا أخذ حرف ذال إزاي أكراه الميم بعدها نون اللي هي الساكنة بعدها حرف ذال نون مُنير مُنير بين الحنة بين الجزء اللي هو المخرج اللي هو اللساني وبين المخرج والضحي المخرج الخيشومي ما تقوليش انت بتقرا بتقوليش منذر منذر بتقرئي كالتالي منير ودي بالطرف السنيك بالقرب من النون بالقرب طرف اللسان بالقرب من النون مون مون مون منذر اكسر ازاي بعد كده بعد ما بتقراها كالتالي تقول منذر منذر او منذر بتجيب الجزء كانها بتجيب الجزء الايه النون اللي هي تفر سنها قرب النون قرب مخرج النون ثم تنتقل الى حرف ازاي منذر من غير ما تأتي بالجزء الخيشومي اقول اقول اطيل الغنة وضح الغنة وضح صوت الغنة اللي جاي من الخيشوم من من ذير من من ما تحطيش لسانه بس صرّيش لسانك لحرف النون وكذلك لو قتّف نون ساكنة من كلمة يعني من كلمتين الأولى كانت كلمة واحدة الثانية من ذكر من ذكر من الرحمن كيف تقرأيها خلي بالك النون ساكنة قبلها مكسور حققي الكسر في الميم واطلع على نون ساكنة تقرأيها كالتالي هنا من من من ذك... من من ذكرن مثلا هتقولي من ذكرن مثلا ازاي تقرأي من ذكرن من من من عند قرب من النون ثم تنتقل للذال من ذكرن مخرج الذال بعد ما تجيبي اللسانك بالقرب من مخرج أن... النون النور تنتقل بالصوت على حد الذال مع معطاء الغنة الموجودة هنا في موطن الغنة اللي هي النون اللي بعدها ذال هنا مكان الغنة تجيبي الجزء الخيشومي تدي الزمن بتاع الغنة وبعدين بعد كده تجيبي مخرج الذال من مكانه حرف الذال من مكانه ومخرجه من من اطلع فوق بعد الكسر بتاع الميم اطلع فوق كأنها النون ساكنة شفيف كده اطلع بقى فوق كأنك تقرأي نون ساكنة من من من ذكرين وكذلك لما يقراها تنوين، أنون الساكنة والتنوين واحد طبعا سِرَاعاً ذلك. كيف أقرأها؟ سي سي سِ صفرها خلي بالكم. سِرَاعاً سِرَاعاً ذلك. أطيل البيني ووضح الغنّ زمنها. سِرَاعاً ذلك. بعد بتجيب الغنة بتجيبها على فكرة ذال مفتوحة بعدها مت سرّاً ذلك بسرّاً ذلك بعد الغنة اللي موجودة بين ال ال هنا كأنه كأن العين بعدها نون ساكنة هنا مكان الغنة افتحي الذال وهات الذال من مخرجها سرّاً بس ما توصل لا لسانك لا يصل الى مكان مخرج النون بعيد طرف لسان عن مخرج النون بس مش بعد كبير بحس تبقى الغنة سراعا سراعا ذلك واحنا بنقرأ منثورة منثورة دي اللي هو صف ذ ثنا هنا ازاي اقرا بقى النون البعدها بعدها في البيت برضو هناخد النون دي النون هنا دلوقتي بتبقى الغنه الغنه هنا تكون ايه في مهذر ومن صوره الغنه طبعا تبقى ايه رقيقه مش مفخمه لان بعدها حرف مستفل يبقى وانا بقراها بقرأ اقراها كالتالي من لسانك عند النون عند النون انت يقترب من مخرج النون لكنه لا يصل الى مخرج النون من اجيب الم من من من سو بين سدد من سورة من من من ومن كلمتين من طلع فوق من ثمرة ما تقوليش من ثمرة ما تقوليش من وما ذا الفك تحت اطلع عند النون الساكنة كأنك بتقرأي نون ساكنة كانت بتقولي من من لو قلت النون من, من هتجد الفك بعد ما كان مكسور في الميم هيطلع تاني عند النون الساكنه وكذلك في الغنه قولي من من ثمره من هنا من ثمره وفي كلمتين وفي هذين في كلمتين نمتعه من قليلا ثم نضطرهم قال ثم نضطرهم قال لي بفتح شوف القاف ازاي علي لئن سنضرهم وكذلك كلمة منكم خلي بالكم يبقى ده البيت اللي هي الحرف الثالث من الابيات اللي هي صف ذا ثنا كم حرف اللي هو النون اللي بعدها الكاف بقى كيف نقرأ منكم اللي هنا من عندك مكسورة بتتلاقي في النون الساكنة يبقى من من هنقرأها كالتالي بدون اطاله من من خلي بالك ابدا تكون حرف من كاف هنا كانه مظهر منكم منكم من كان ناصيه ناصيه كاذب خلي بالكم النون بين هنا في, في مع حرف الكاف هقول لكم بعد كده ان النون هنا مع حرف الكاف النون اللي بعدها حرف كاف بين صوت النون من صوت الغنى داين لان النون دعديها كاف من هنا منكم تأثير هنا الايه واضح جدا النون وكذلك من كان ناصية كاذبة عكس اللي هي الحروف اللي هتبقى قدام عند زي الذال والتاء نقول لكم انها في الحالة دي بتبقى اخفاء في درجات الاخفاءة هنتكلم فيها كلمة انجيناكم وهي حرف اللي هو اللي بعد الك الكف اللي هو الجيم إذا كيف نقرأ أن جيناكم دياي المخرج بقول لك دياي على مند دي المخرج إنه دياي المكان ما تقولش أن أن أن أن أن أن جيناكم أن جاكم إزاي تقرئيها أن أن جاءكم صبرا جميلة. ازاي تقرايها، زي تقرأي التنوين في بعد الجيم. صبرا، صبرا، صبرا جميل. بعد بمخرج بالجيم مفتوح. صبرا جميلة. بعد الغنة بتجيبي جيم مفتوحة. بعد قراءتك للغنة في صبرا جميلة بتجيبي فتحة الجيم. كذلك لما يجي اكرب بالنسبة لحرف الشين اللي هو كم جاد شخص الشين هذه الكلمة بقض حرف الاولين والشين واحنا بنقرأ كلمة امن امن امن شيئون لمن شاء هي بتبعده عن طرف اللسان بيبعد عن مخرج النون ما تلزقش متلاز... لا يلزق طرف اللسان عند النون ابدا في الاخفاء دي من اخطاء الاخفاء لو قلتي انت بتقرا المن كان ون... المن ون... شيون ووضعت لسانك عند النون عند مخرج النون دي من اخطاء قراءتك للاخفاء ابعدي طرف لسانك عن مخرج النون عشان تكون قراءتك صحيحه ايمون ايمون شيون لمن شاء لمن شاء غفور رجعك شفيفك خلي بالك في غفور دي المظمومة غفور شاكور ما تقول انت بتقرأ غفور شكور لازم ترجعي شفيفك في مكان الساكن عشان كأنك بتقرأي نون ساكنة غفور شاكور وكذلك البقية الأحرف قاد السماء القاف ينقلب هنا دعا الغنة تبقى انفخمة نون دعا دعا قاف غنة انفخمة ازاي اقراها الياء أف... رقيقة ثم اعطي عند النون الساكنة وارفع علي اقصى لساني يم ايه لا يروح عند طرف اللسان عند مخرج النون ثم ينتقل للشين يبقى بداية لأنك مش ممكن أنت لو ركزت على مخرج الشين لأن الشين دا فصل صوت مع الحنك الأعلى لازم الخطوة الأولى هي أنت ينتقل من مخرج النون إلى الصوت اللي عند الشين يعني بالعادي تجيبه الغنة وبعدين بعد كده تجيب الشين يبقى لازم هالجيبة عند طرف سنك عند المخرج النون ثم ينتقل إلى حرف اللي أنت بعد كده تميل الإخفاء عنده يبقى الخطوتين دول يعني الأول عند مخرج طرف سنك بالقرب مخرج النون ثم تجيب اللي هو الحرف اللي يأتي بعده مثلا وانا بقول يم يا بجيب الاول يم لساني هو عندي النون عند طرف النون بس بعد بعد كده خلي بالك اني برفع لساني عشان اجيب كاني بجيب قاف يم يم علشان كده الغنه بتيجي معاها مفقمه كثيرات من تقرا الغنه في الحرف الرقيق هكذا تقول ايه نن من منذر خطا بقول لها قرأتك للنون الساكنة هنا خطأ ينقلب بس بتبقى يرتفع اقصى لسان في الحروف المستعلاه فقط زي ينقلب ازاي اقراها يم يم ين خلي بالك ان هي يم مش ين يم يم يم بس لسانك بعيد عن طرف النون ينقلب وانقلى كمثلها لو كانت في كلمتين وساكنه في كلمتين هنا وان وانقيلى عاليما قديرا ازاي اقرأها لو التنوين هنا عاليما عليما خلي بالك ان لما تجد اسمها قرأت الشيخ الحصري في التنوين اللي بعده قاف او التنوين اللي بعده كاف كأن النون شبه مظهرك لانها قريب من حروف الاظهار زي ما لكم بعد كده عليما عليما علي قديرا وكذلك لما بعد اللي هو قبل قد, قد سمع السين من سأته كيف ا اقرا من ساءته انزلي في الميم اكسريها قولي م ن م ن م ن على بعضها صحيحه بقى من ساءته من سلاله كلمتين ن ساكنه من كلمتين ازاي اقراها بكسر الميم وعلي معايا ده تاني اتفكك لفوق من من عشان تجيب الغنه جزء الجبيه من طرف رسانك بتحطيه عند مخرج اليوم بيقول بالمخرج اليوم طرف رسانك ما بيدخلش بمخرج اليوم عند الثناء العليا لا طرفه بعيد شوية بس مش بعيد بعد كثير من من من سوق بعين تجيبه مخرج الحرف الذي يليه عشان كده بقولك تنتقل للحرف الذي يليه السين. من ساءته او من سلاله سلاما سلاما تنوين بعد سين ازاي اقراه سلاما سلاما لازم تسمعي ما انا قلت يا بنت بتعملي ايه انت بتنتقلي من النون طرف النون وتنتقلي بعد كده لحرف المستعله كان عندك انت بتعملي خطوتين ما انت بتقولي ايه ينقلب اقصر سن اهو بعدين يرجع اقصر سن يرتفع يا يه... اللي يا أخيه بعدين تروح عند النون وتحلف على أقصى لسانك. ين قالب جربيها معايا. ين ين ين ين قالب بلاك. ده النون مع القف هنا دي. شبه القفل لو سمعتيها من ال... من القراء أو القارئ المتقن زي شغل عصري هتجد القف والكاف شبه مزارة. ين ين بس مفخمة لأن بعدها قاف. ينتقل من النون الساكنه الى او من نون الرقيق الى القاف المفخمه ين قالب ووبعها ليكي لما هاجي اقرا ينطقون او من طيبات جربيها كده ابقنتيها طيب بالنسبه لي اللي هي النون اللي بعدها سين قلت من من سلاله وسلامه سلامه بعدين ايه قد اسما دم يبقى عندنا ال النون بعدها د ازاي اقراها انتقلي من النون الى البال وينبا ضعب جدا على فكرة عشان كده الاخفاء هيبقى ايه اكثر ما يمكن انا عالي هنا ال ال ال ال داب ال ال داب من داب اذا اقرأها من دابة. من داب مثلا منقرأ عملا دون ذلك عملاً شوفوا الغنة نزل ازاي او الصوت نزل ازاي عملاً دون ذلك. انا هنجي اقرأ بقى نون هي ساكنة بعدها طاق انا قلت من ساكنة بعدها قرح بقينت الغنة المس... الصوت فيها او التفخين ظن اقولها الحرف اللي بعد دون طيبة هقول طيبة حرف الطاء بقى ازاي اقرأ ينطقون. الياء رقيقة ادخل من الياء الرقيقة على نون على قولنا هتبقى مفخمة هقرأها كالتالي يم يم بساني فوق بقى مستعلة يم فوق السون فوق يم طيكون يم طيكون وكذلك من طيباتي من برد من استعل بساني من مرة من طيبات وكذلك فائدة طيبة صايدا صا, صا خلي بالكم صايدا صايدا دي بالنسبة للمفخم اللي هو النون بعدها طاء هاتي بعد كده النون الساكنة اللي هي زد هاتي بقى زد فيه طقة ازاي اجيب اللي هي الحرف النون الساكنة بعديه ازاي كلمة انزلناه الهنزة كل الحروف هنا في أنزلناها تبقى رقيقة يعني الغلنة هتبقى رقيقة يبقى كالتالي بعض اليقص بيخطئ في هذه الكبول أَنْ أَنْ سمع صوتها كأنها تقرأ القاف كأنها تنتقل من النون للقاف تقول أَنْ أَنْ خطأ صوت سوتناك عند إزاي وعند نون ينتقل من النون ينتقل هنا النون لإزاي أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنَا أَنْ صوت لسانة لسانك أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنَا أَنْزَلْنَاهُ أن أن أنزلنا وكذلك وأنا بقرأ فإن زلالتم لما أجي أقرأ في كلمتين نفسا ذاكية لما أجي أقرأ كلمة زب فيه تقع الفاء فيه حرف الفاء انفروا انفروا انفرو خفافا وثقالا إزاي أقرأ النور الساكينة بعد الفاء خلي بالك بعض اللي يقعونها يقول انفروا إن إن إن خطأ هات الصوت قدام عندما كأنه عالتنك عندما كان الملفق إن in... اطلع من الحمد المكتوبة لين ساكنة يبقى فك يطلع فوق إن in... في إن in... اللي سلك قرب من المخرج مون ينتقل إن إن في إن سبولا في جاجة سبولا في جاجة واحنا بنقرأ ان هوني بعدها تاء خلي بالكم لانا هيبقى في درجات للاخفاء يا بنات لازم اوضحها وقولك ازاي درجات للاخفاء وانا بقرأ مسلا ان هوني بعدها تاء هل انتم منتهون من من من من, من برف لسانه يقولون من أنهم ينتقلوا إعتاء ملته من تحتها من مكسورة أتلاع عندنا ساكنا من من تحتها جنات تجري من جنات تجري من تحتها لان أقول مثلا ايه في جنات تجري من تحتها مثلا أنا أقولها في جن جنات تجري من تحتها خلي بالك وانت بتقرأي جنات تن ارفعي تاني صوتك لفوق عشان تجيب النون ساكنة اللي فكك بدأ فيها كأنه بتقرأي نون ساكنة جنات تن يعني التاء كمان مكسورة بعد التاء المكسورة في نون ساكنة جنات تجري من تحتها وكذلك أخي اللي هي الحرف الأخير اللي هو إيه؟ الحرفين الأخيرين ضعر ظالمة إذا هو أقرأ منبود كلمة منبود في كلمة واحدة نون بعدها ضعر ألمسك ألمين لقيقة ما ونون بعدها حرف مستعلي بألغم مرخمة همتقرأها كالتالي منبود فأستعلي بأعلى لسانك منبود من منبود من وكذلك قل إل ضللتو قل قل إل هنا النوم بعدها ضغطها تخفيت بعد ما يجيب النوم ساكنة يعني قرب التالف رساني كان عندهم تنتقلي إلا كانت بتنتقلي إلا بتعملي صوت مفخم قل إل ضللتو وكذلك كان مصفرة بعدها ضاحكة مصفرة ضاحكة لان النون او التنوين بعض وحرفه بعض مون تهون مون مون تهون رجعي شفيفك في النون مون رجعي شفيفك في النون مون مون تهون رجعي شفيفك ان داقراتك للنون وجربيها دلوقتي نون كأني بتقولي نون نون بادي توفل خونك عن مخرج النون مُنْتَعُونَ وكذلك اخر حرف في هذا البيت اللي هو ايه ضاع ضواليمن اللي هو ضاع حرف ضاع يعني نون بعدها حرف مستعلة اللي هو مطبق الضاع يبقى هكراها كالتالي أُنْ أُنْ غُنْ أُنْ أُنْ مش أُنْ أُنْ أُنْ أهمزة رقيقة والنون مفخمة الغنم مفخمة والضاع مفخمة والرأ مفخمة من بغير من بغير ولا في كلمتين ولا بغير إذا نستخلص بخلص إنه وأنا بقرأ الغنة بشوف اللي هي الحرف ينتقل من عار الطرف الثاني عند النون ينتقل الحرف الذي يلي ذلك إذا الحرف الذي بعد النون أو التنوين مستعل مطبق أو مستعل يبقى باغ بعمل ايه في الغنة بفخم الغنة النقطة الثانية والمسألة الثانية اللي هنتكلم فيها السبب ايه في إخفاء النون الزاكنة والتنوين ليه بق وانا قلت بالنسبة للإخفاء صرف انه قلتلك لهو الإخفاء يعني لهو مظهر ولا هو مضغم حاجة وسط كده لهو مظهر لحرف النون واضح ظاهر والحرف النون داخل جوه الحرف اللي في الكلمة الثانية يعني حدا من الحالتين دول بين الظاهر وبين اللي هو الإضغام سلف في اكفاء النون الساكنه والتنوين ما نقول علماء في ذلك ان كانت هذه الحروف هو تبئا لم يقرب هذه الحروف من حروف كقربها من احرف الادغام فتضغم احرف الادغام يعني يعني مش مش قريبه زي حروف الادغام اللي هي اللي هي حروف زي احرف الاظهار اللي هي همز هاء عين حاء ها غين خاء بعيده دي عن النطق عشان كده بتظهر فهي واخده حاله وسطيه ما بين دي فطر في طرف اللسان اللي هي اللي هي أحرف ين، يا اللي هي ي يرملون، والثانية بعيدة اللي هي أحرف الحرف. علشان كده رب العالمين بيقول كده هي بتاخد حالة وسطية. لا هي مظهرة ولا هي مضومة. لا هي مظهرة بحتة ولا هي مضومة بحتة. كيفية الإضاءة، الإخفاء ده اللي هو الطريقة. الطريقة دي إزاي إني اخلي بني أوي أوي من إني وأنا أقرأ الإخفاء النقاط دي وأنا بتعلمها وبعلمه البناتي إزاي أقولهم؟ أقول لهم؟ كيفية الإخفاء إزاي نعمله؟ نطق بالنون الساكنة والتنوين غير مظهرين اظهارا محضا خلي بالك لن نون مظهرة مظهر اظهار محض واتحنها نون أمين ولا مضغنة اظهار محض ولا موجودة اي رايحة بالمرة ولكن بحال وسط الاذهار والادغام ولذلك في الاذهار تبقى ذات الحرف تصفته لعنة والادغام التام هذه هي لعنة عشان كده لا هي اظهار ولا هي اظهار تام لأني هي تبقى حالة كمان هنا الإخفاق بعين الإبه زهاب ذات النون والتنوين من الرز بالإبتعد عن المخرج شنو كذا لابد عند قراءة الإخفاق لابد أن أراعي إني أبتعد عن المخرق ترف الثاني عن النون لازم طرف الثاني بالابتعاد عن المخرج اللي هو مخرج النون اللي عند اللفة العليا أبتعد عنه وإبقاء السف اللي هي الغنة يبقى خلي الغلة لكن طرف الثاني ما يصير عند النون لكن الغنه موجودة في هذا الحرف ولذلك ادائه هو بقى ازاي اتقنها مع الحرف المقفه بالنسبة لأداء لاداء طبعاً أداء اداء الغنه لازم تراعي يا بنات لأن في بنات ما بتعرفش تقرأ ما بتجيبش الغنه بالمرة يعني بتجيب الجزء اللي ثاني او بتقول ايه مثلا بتقول على سبيل المثال تقول ايه ينقلب ينقرب هي دي دلوقتي الجزء اللي هو طرف صنع بالقرب من النون واستعلت لسانه فعلا لكن فين الجزء اللي جاي من الخيشوم فين ين, ين... هين السطر الرنان ده في الاخفاء او في الغنة المفروض يظهر بالغنة ولذلك بتعليلي حاجتين انت لازم تبعجي طرف لسانك عن مخرج اليوم وبنفس الوقت يعني مخرج اليوم ان طرف لسان لا يستقر في دسة السنة العليا، وفي نفس الوقت تأتي بالجزء اللي هو الغنة اللي موجودة عند اللي هو بدي صوت جميل بيطلع من الخيشوم الأفضح حروف اللي هي القصدي الحروف اللي انا قلتلكو عليها اللي هي ديتكو أنثلة ليها في الخصه 10 حرف دي رمزها في البيت اللي هو ذكرناه سابقا طيب ايه الفرق سبق هذا البيت ما الفرق بين الادغام والاخفاء ايه الفرق بين الادغام وبين الاخفاء اخفاء لما بنيجي نلف في نتا تشديد فيه بخلاف الادغام الادغام في فيه تشديد عندما يكون كامل بيكون ادغام كامل يبقى فيه تشديد وهقول لك كامل زي ايه هجيب لك دلوقتي هقول لك كامل زي ايه الاخفاء يكون عند الحرف اللي بالكوا عنده عند الحرف المخفى عنده لكن المضم بيكون فيه فيه يعني مثلا لما تيجي تقولي ما يعمل في النون النون هنا في الحالة بيضغير في الحرف المضغم فيه لكن لما تقولي ينقالب ان انت جزء من النون كأنه باين والجون ايه موجودة ولذلك إذا اخفاء يكون بالنسبة لهذا الأمر بالنسبة للإخفاء يكون هذا الحرف المخفى عنده أن المضم يكون في الحرف نفسه المضغم فيه علشان كده بيظهر أثر اللي هي الـ الـ بالنسبة للإضغام اللي بيجي أدون نفسها ما ستبقى الظهرة وانا بقرأ أبدا بقول ما يعمل من مثلا بيقول مثلا كلمة زي كلمة مثلا إيه من واق بقول من واق من لدون بقول مل مل مل في أين النوم انهم مش موجودة بالمرضة وهذا حالة الفرق بين الإضغام والإخفاء طيب ايه التلبيات اللي يجب اني احتلط منها وانا بتعلم او بعلم قراءاتي بالإخفاء والحاجة لازم فهمنا واضح يجب الاحتراز من الساق اللسان فوق الثنايا العليا عند أخفاء النون خلي بالك أو لا خلي بالك ابعدي من الس ما تلصقيش لسانك فوق في الثنايا العليا عند أخفاء النون ما تقوليش كل كن كل كن كل توم لا بعيد لسانك تقرأي كل كل كل الحاجة التانية يجب على قارئ انه يحترز من المادة عند اخفاء النون ما يزودش ما يدلغش يعني مثلا المادة على سبيل ما يشبعش الضمة ما يشبعش الكثرة ما يشبعش الفتحة اللي عندما يجي يقرأ مثلا كلمة زي كنتم ما يقولهاش كالتاني بعد الاسم تيجي يقرأ كل كون كون كون كون خطأ دول كاف ورجع بصورة على النون كون كون خير امة كونتم خطأ بديقة في كثيرات على فكرة تقولك عشان هي عايزه تبالغ في ضم الكاف فتقول كون كون وكذلك لما نيجي نقرأ كلمة عنكم بالفتحة بعض الناس نتيجة ان هو عايز يجيب فتحة العين فيقوم يبالغ قبل ما يجيب الغناء يقول عن عن عن هي المفروض عنكم ما يبالغت في فتحة العين بحيث يدي طول قبل يتولد من الفتحة ايش طيب بنا عن كن في الغنه وايد وانا بقرا الكسر مثلا لما نقول بعض لما نيجي اقرا مثلا كلمه منكم نتيجه ان انت حطيت الكسر اللي قبل الغنه فبعض الناس بتقرا كده تقول مين مين مينكم المفروض انها تدخل بكسرة وتدخل على غنه منكم مينكم مش مين مين هذه زياده احرف ده قبل الغنى وده من الاخطاء اللي بتقع فيها عند قراءتنا الحرف ان هو النون الساكنة باضافة زيادة في الالف او الواو او الياء عند الكسر او الفتح او الضم يجب على القارئ ايضا انه يراعي النقطة دي من القرأ الناهر طبعا انه يظهر عند تلاوته الفرق بين الاخفاء عند القاف والكاف والاخفاء عند الدال والتاء والطاء خلي بالكم جدا من النقطة دي. لما تيجي تلقائي مثلا ينقلب او منكم أسماء كذا الشريط وأنت تسمع الشيخ الحصري مثلا قارئ ماهر يكاد تكاد تكون النون مظهرة يعني بالضبط بيقرأها هكذا من منكم بين حرف مخفى لكن بيظهر أثر النون جدا أكتر من ظهور الغنة عكس مثلا إخفاء عند إيه مثلا الدال لما ييجي كمثلا يعني لو جبتي مثلا حرف مخفى عند اللي هي الدال اي كلمة مثلا مخفاه بعدها بعدها د مثلا عين ده عنده مثلا ازاي تقرا عين ده ما تعملهاش زي كو... زي كلمه مثلا ايه اكلها زي ما بتنغي مثلا ايه يا... آ... آ... آ... وانت بتقرا انكم بنكم بتقولوا هي شبه مزره لكن عين ده دي لونها اصفر الغمى اكتر عين عند... استعبنا اكتر عين ده عين ده منكم وكذلك التاء وكذلك التاء إذا نون دع تاء نفس الوضع زي دا والطاء الحروف اللي هنا في طرف اللسان دي بيبقى الإخفاء فيها الخواء يعني في تمييز بين الإخفاء الإخفاء بين في الحروف اللي عند القاف والكاف بيبقى تبقى الحرف هنا يسمى مظهر الغن النون بتبقى شيء ما مظهرة لأنها اقتربت من حروف ال لأنه الاخفاء عند الدال دال والـ دال بتبقى شبه مضخمة لأنها قصيرة منحوفة في الاضغام يعني بتظهر أصل الغن اكتر لذلك لما نجي بالنسبة للنتعلم طيب بالنسبة البنت اللي هي بتعلميها علامة الاخفاء في ال في غطى المصحف ده جدا بسيطة هي لما بييجي عالم البؤلية هي مجرد من علامة السكون مجرد تمانا من علامة السكون زي كده مثلاً إيه مين مفيش عليها علامة لا إيه لمن شاء ما فيش عليها علامه صدران جميله صدران جميله بتجد ان هم الخطين الموجود على التمرين بيبقى اي واحد فيهم يسبق الآخر دي بالنسبة للعلامات اللي كلمه اهم من العلامات طب ايه هي مراتب الاخفاء اللي انا اتكلمت عندها اللي انا قلت فيه اخفاء عند القاف والكاف مختلف عند الدال والتاء والطاء ده اسمه بقى مراتب الاخفاء ده اسمه مراتب الاخفاء يعني مرتب الإخفاء دي في حاجة تبقى ولكن أخفاء أكتر من حاجة أيوة طبعاً في حاجة أخفاء ف... للإخفاء يقول العلماء للإخفاء ثلاث مراتب إيه هي في حاجة اسمها الأعلى أعلى مرتبة يعني عند الطاء والدال والباء زي ما سبق وفي الأدنى عند الطاء والكاف وفي الأوسط طب إيه ب... يعني إيه الأعلى ويعني إيه الأدنى ويعني, ويعني إيه الأوسط وليه هو أعلى اللي هو الاعلى اللي عند الطاء والدال والتاق ده لقرب مخرجه من مخرج النون فكلما قرب مخرج الحرف من النون كلما زادت درجة الاخفاء كلما قرب الحرف من النون كلما كان زادت الاخفاء زادت فيكون الاخفاء فيها قريبة من الاطغام وبذلك رأي المقتلين هنا جدا ان شاء الله هدفلكه ده في الكتابة بإذن الله عشان تنقوله فتكون غنتها اكثر ظهورا فتكون الغلة اكثر ظهورا يعني انا بقى عندهم ينتلق ويكون هذا اللسان بعيدا تماما عن مخرج النون. والاعتماد على مخرج الخيشوم والاعتماد على مخرج الخيشوم ده بالنسبة للاعلى أعلى اخثاء اللي هي في الحروف القريبة من طرف دي اللي هي تبقى حروف قريب من حروف الاضغام طب إيه الأدنى؟ يعني الأدنى اللي هو أقل لإخفاء ولماذا بقى أدنى؟ لبعد مخرج هذه الحروف اللي الكاف كافاً مخرج النون فيكون الإخفاء قريباً فيه من الإنهار فتكون غنتها أقل ظهوراً وأنا بقرأ من كوم التأثير كله ظهور النون لازم نميز بناتها الإخفاء ده لازم نميز بالتجديد بين الإخفاء في المرتب اللي هي الثلاثة ده وعن الأوسط اللي هو الحروف الباقية اللي عاشر الحروف الباقية من الحروف اللي احنا, اللي احنا قلنا لها الخمسة عشر لعدم اللي هي وسط اللي هي قريبة اللي هي بعيدة عشان كده اخلت حاجة في القراءة وسطية بنسبة ليه امر هنا بالنسبة سؤال هنا النوع هنا اللي احنا بنتكلم فيه باسم با هذا النوع من الاخفاء بيسمى اخفاء ايه؟ اخفاء حقيقيا ليه مدان ذات الميون عند حرف الاخفاء وبقاء الصفة فقط، وهو يعلننا دليلنا على حرف النون. يعني عشان كده بيسمى إخفاء حقيقي. لانعدام ذات النون عند حرف الإخفاء وبقاء الصفة فقط، اللي يعلننا دليلنا عليه. وكمان موطنة لما يسمى إخفاء حقيقي، لأن اتفق العلماء على تسميته بالإخفاء الحقيقي. طيب، هناك أسباب لاحكام النساكين والتنوين اللي احنا تكلمنا فيها دي؟ آه طبعا الحكم الأول اللي هو الإظهار الحلقي. ليه هو مظهر؟ لأن الحروفنا بعض المخرجين مستكينة اللي هي طا اللي هي طرف اللسان معلسد سنة لعلي عن مخرج حروف يظهر اللي هي الحلق اللي هي همزنهاء عين حاء غين نقاء ولذلك يظهر الحرف بدون أيه وإنه إضوام المين مستكينة والتنوين في حرف اللي هي في حروف ال اللي, اللي إحنا اللي هي الإضوام يعني واللي هي في الأحرف الإضوام اللي إحنا خلنا حكم الإضوام يعني ليه بيحصل سبب إيه للتناسل حرفين لحروف حروف مثلا يعني زي بعضها دي كلمة من ياصر اتحرت اسمه رسم او للتقارب اما في التقارب في المخرج اما في التقارب في الصفة اللي هو باقي الحروف بتاعت ايه يمي واليام وراء دي اللي هي سبب اللي هو بنقول عليه التقارب طب الحكم الثالث ايه سببه اللي هو الإقلاب ايه قيدة يقوله علماء ليه حصل الإقلاب لأنه بنسبة لذالن بقى فيه كل يصل في النطق علشان كده بيسهل على القارئ انه يقرأ اللي هي الحرف اللي هي النون اللي بعدها باء مقلب او احصل فيه الاقلاب وزادك بسهولة يسر القراءة ملخص ده كله طب الاخفاء زي ما قلنا بالنسبة الاخفاء مخرج النون لما يقل من حروف الاخفاء فتجرم فيه ولا يقول هذا عن, عن مخرج حروف اللي هي الازهار فتظهر اللي هي حروف تظهر علشان كده بنقول الاخفاء وسط اللي هو مظهر والهو مضغم لما نيجي نتكلم يا بنات عن اللي هي بالنسبة لي مثلاً كيفية أداء الأظافر دي مهمة جداً النقطة اللي هي كيفية أداء ح الحكاية النص كنوع التنوين. إزاي على فكرة من أفضل أشياء اللي إحنا بنضبط بها قرائتنا إنك تشوفي كيفية أداء الحرف. لأن كثيرات بتقرأ الحرف وهي مش واخدة بعدها من كيفية أداء الحرف. إزاي أق أقرأ الحرف المظهر؟ إزاي أقرأ الحرف المظهر؟ وا يمكن ممكن اقع خطا في خطا حرف النون الظاهره ازاي اد الحرف الحروف المظهره انها تنطق تنطق من التم وين طرف اللسان مع لسانه العليا يبقى اول خطوه لما اجي حرف المط المظهر زي كده مثلا ان عند بحط لساني في النون ان الخطوة الثانية الثانيه سموتق بالحرف الذي بعديه من الحروف اللي هي الاظهار اللي هي العين من غير ما غير بس ما قش ان عند بعد ما استق أنعم هذه طريقة القراءة الإذهر قرأ النون من مخرجها عن بليسة السماء العليا والتقي إلى مخرج الحرف الذي يليها المظهر الذي يليها بدون فصل بين الحرفين ما تملي السكتة على الحرف تقولي أنعمت تقولي أنعمت أنعمت وصلي النون بالعين بدون فصل بين الكلمتين أو بين سواء كان مثلا إيه من عاملة من عاملة صالحة ما تقوليش من عاملة من عاملة ما تطوليش في النون عشان ومسكت عليها تقول متفصلي هذا حكم ظهور اللي هي الحرف المظهر رغدا حيث توم مثلا رغدا حي حيث ما تقوليش رغدا حيث ما تسكتيش على التنوين ما تعمليش خلقلة الحاجة الثالثة اللي هي في الازهر ما تسوتيش عنو ولا تنوين ومتقتعش عن بعضها ما تعتهاش شيء من القلقلة ثلاث أمور دهما يرغوا في الازهار ما تديش الحرف الساكن قلقلة وانت بتقرأ مثلا اللي هي أنيون فيه أنعمت بعض الناس قولها أنعمت فبتلتح المخرج بسرعة تمتدي القلقلة ما تزاوديش ده المقطة الرابعة في الازهار ما تزاوديش زيادة عن الغنة الأصلية سبتة جسم الحرف ما تقوليش أن أنعمت دي زيادة في الغنة هو حرف ساكن يبقى أنعمت او قص الغنة موجودة في جسم الحرف لكن ما تديش صورة الغنة في ذلك الحرف أكثر يبقى أن الحرف كأنه فيه غنة ما تقوليش أن... أنعمت ده زياجة في ظهور الغنة بالنسبة للإضغام ازاي أقرأه صحيح أو كيفية أداء أحكام اللي هي الحرف أو الإضغام يعني زي ما تعرفين عن الإضغام يتمزيج حرفين ويتكون يكون حرف واحد مشدد إن كانوا حرفين تمثلين زين النامه أبغى أنت الأول في الثاني دخلتي فيه فيه عشان كابولك فيه إن كانوا حرفين متقاربين أو متجانسين متجانسين قرأت الحرف الاول زي كت مثلا من لا قربت الحرف الاول الحرف الماس اللي الثاني سما أبغى زي مثلا بتقليب الن لام سما تضعينه في اللام زي من كانت أي من لا دونه بتقليب الن في الن زي من نامه دخلتي أنت فيها لقدمت النون دخلتها لام ودخلتها بعد ورحت عمل في أضغنتها في اللام الثانية يبقى الشغل فيها يبقى فيها الأقراض أكتر من بتقولي كده من لادون حولت النون دي للام ودخلتها مع اللام الثانية أو تقلب النون راء زي كلمت من ربهم ما تقوليش من ربهم تقلبيها راء قولي من ربهم من ربهم طب إزاي تق... يعني كيفية الأباء لأحكام النون الساكنة والتنوين في في الاقلاب مثل كلمة ان خطواتها ايه ازاي اقراها أول حاجة ينلف بالنين المقلوبه مع غه ظاهره ان خلي بالك ان ان وتقليل اطبق الشفتين جدا ما تضغطوش ما تلزقوهمش قوي مش ان ما تضغطي عليهم قوي جامد يعني سمه التلفظ بالباء قبل فتح شفتين ام بوريكه وانت لسه قافله الشفتين ام ام بوريك هذه خطوات قراءه الاقلاب المفروض اذا كنت بتقراي اقريها بالشكل ده بدون تعسف طب ازاي اقرا الاخفاء الطريقه او كيفيه اداء الاخفاء تنطق بالنون الساكنه غير مظهرتين اذا واحده خلي بالك يعني ما دمنش أظهر بيهم إظهار واحد يبقى في السنة بأية بالقرب منهم لا تودي صوتهم بالمرة لا تتركينهم مظهرتين لهم إظهار واحد ولهم إظهار واحد برد بحالة متوسطة بين الهواء والأبوم عاليةين من التشديد مع بقاء الغن فيهما مثلا ينقارب اهو ين شف النون ين ين لساني مش عند النون لكن قريب جدا من تفن من تفنسي من ليته ينقارب طبعا بالنسبة لهو الحروف اللي احنا بنقول عليها نراجع مرة ثانية لحروف الحلق اللي هي همز هاء عين عاء عين هاء غين خاء بالنسبة لهو الحروف الاضغام اللي هي مجموعة في يرميلون حروف الاقلاب انا اترك النم ان اتبع بها باع حروف الاخفاء اللي هي خمسة عشر حرفا الباقية بعد استبعاد الحروف بتاعت الاضغار وحروف الاضغام وحرف القلب داي بالنسبه يا بنات للأشياء اللي المفروض اننا نتكلم فيها في الحرب اللي هو النون وما يتعلق بالنون نجمل بالنسبه لي الاضرام عشان نكون فاهمين في اللي هو الجدول في ال اخر في اخر صفحة عندنا في الجداول اللي هي اخر صفحة في الجدول اللي هو ينقسم الاضرام الى قسمين اللي هو اضرام بغنّة وإضغن بدون غنة إضغن بغنة حروف ينمو إضغن بدون غنة اللي هو اسم إضغ... اللي بنقول عليه إضغن كامل لأن ذات الحرف بتروح وو الغنة ما بيزارفه إب ب كامل لأن لو غنة موجودة ولا الحرف موجود وينقسم بالنسبة الأول الفاء الأول اللي هو إضغن بغنة حروف ينمو ينقسم إضغن بغنة إلى إضغن كامل في النون والمين أن نقول بل كان مقاتل. والميم ننّا كتاب في كلمتين كتاب مبين لأن الميم أفضلها فيها الغنة عشان كذا بيقولك هنا بيسمى إضغام كامل والإضغام ناقص في حرفين الياء والواو أمثلة إي يقولون الغنة النون بتتشال لكن أصر الغنة موجود وبعد كده الياء بتقرئيها إي يقولون يوم إذي يرفيهم الله النون من ولي نوم من ولي الغنى موجودة ثم تقرأ الواو ولي ولا واق ولا واق باب بالنسبة في يعني أنا عايز أسأل بالنسبة لي اللي هي أحكام النون في أي سؤال أو في أي خطأ مش أدرين دلوقتي نزبط مخرج النون أو أخطاء النون أو كيفية قراءة الغنى أو كيفية شكل شفتاي وأنا بقرأ الغنى أو كيفية اللي هي شكل لساني وأنا بقرأ الحرف النون اللي بعدها حرف مفخم أو حرف مرقق في أي مشكلة في اللي هي قراءة في أي مشكلة في قراءتنا للغنة للحرف النون أو في أي مشكلة في مخرج النون عشان هننتقل بعد كده للحروف الأخرى نعم طبعا أنا لك يا بنتي الصوت طبعا ينقى يختلف لا انا بقولك لك حطي انا بقولك دي خطوات بالنسبة للصوت لو انت سامعه دي انت لو بدات الشريط هتلاقي مثلا وانت بتقرأي نون اللي بعدها بعديها بعديها ك والشيخ البصري تابع الشريط لان انا بقولك لك الشيخ يكون ماهر في القراءه لما بيجي يقرأ اللي هي الحروف الاخفاء اللي هو ادنى اخفاء اللي هو قريب اللي هي بقى خلاص يبقى بعد كده حروف الاظهار اللي هو النون اللي بعدها بالنون بعدها كاف وقاف بيتجدديه النون شيء بمظهره بيقول لك منكم بيجيب كأنه بيجيب, بيجيب النون مع غنة عكس ما بتجي تقرأي النون اللي بعدها مثلا دال زي ما عشاهت يعني وضحت لك عين بهم عين عين عين اللساني مش داخل يعني بقيت شوية عن حرف مدخل النون عن عن مخج النون وفي نفس الوقت مرتكزة أكتر على صوت الغنة عين لكن التاني عنكم في فرق من الصوتين طبعا عند عندك في فرق من الصوتين ولا مش تمي... مش قدرين تميزوا بالصوتين قدرين تميزوا بين قراءتها هكذا عند عنده وبين عندكم النون هنا شبه مظهرة انما من النون هناك شبه مضغمة مش بينها اثر الا اثر قليل جدا وهذا في الأحرف اللي هي القريبة من طرف اللسان اللي هي زي ما قلت لكم الدال والطاء والتاء اللي هي القريبة من حرف الاضغام علشان كده بتقولك هت خلاص كأنها تضخم كأن يعني إيه كأنها تضخم كأني إنهم هتروح الثانية كأنها تظهر يعني إيه تظهر يعني كأني إنهم هتظهر إنه إن الحروف اللي عند الحروف الحق كأن إنهم هتظهر كأن الاخفاء فيها إنهم هيزهر الأحرف اللي طرف اللسان كأن اللي هو النون فيها هتختفي كأنها تبقى مع الاضغام كأنها تبقى مضغمة فهمت الفرق بين الاثنين يا جماعة فهمت الفرق بين الدرجات بين الاضغام في, بي في طريقة قراءة الاضغام وطريقة قراءة الإخفاء <تصفيق> وي لوي يوم أيديك وي لوي رجاء سيفك وي لوي رجاء سيفك وي لوي وي لوي وَيْ لُيْ يَوْمَئِذِنْ هتعملها كالتالي وَيْ الْيَاء مفتوحة الْيَاء ساكنة وي مُنْ هي لن يبقى وَيْ لُيْ هيبقى في اللام بعدها وَيْ يبقى إضغام يبقى التنون مش هيظهر ابدا يبقى هتبقى وَيْ لُيْ لُيْ وَيْ لُيْ وَيْ لُيْ وَيْ لوي. اقرأه بالراحة عشان تقرأها صحيحة ويلي يعني هنا بدي بما انها هذا حالان التنميل بعد و يبقى اضغام بغنى يبقى هيقرأها هنا اقرأها كالتالي ويلي ويلي يوم اذن الاخت اللي كانت تسألها مرأي لني يوم اذن تجربيها وتتقنيها طيب جزاكم الله اخيرا كثيرا قولوا قولي هذا واستغفر الله لسه مش عرفت ايوه <تصفيق> في يا بنتي بان اقولك في خطوات بالنسبة للميم بالنسبة للي خليبانك اللي, اللي هو الاخفاء الحقيقي في اخفاء حقيقي والشباوي الاخفاء الحقيقي انت بتقول مثلا ينقالب ينقالب اي شبايف بالشفاه انت تركيزك كله عند نون وقاف يم كومايه يم طالب لكن ايه ينبئ مثلا كلمه الثانيه اللي هي لو هتحطي ك... هاتي لي كلمة فيها الاقلاب زي كلمة مثلا ايه انبئهم انبياء انبئهم ام أن... التركيز بقى الشفايف اكتر خلي بالك طبعا لان التركيز هنا عند الشفايف في الاقلاب التركيز عند في الشفايف ام أن... انبئهم الثانيه التركيز كان طرف مين كان عندي لساني ومع اطراف السن العليه بمبعد عن مخرج النون فطبعا الاثنين مختلفين في الصوت واضح جزاكم الله خيرا كثيرا اقول قمري هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك. لهم مخصب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك وإن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصالنا وأخوتنا ما أحييتنا وجعلها الوارث منا واجعل فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك لارحمنا اللهم جعلها جمعة مباركة علينا يا رب العالمين اللهم زدنا وزدنا علما اللهم ألحقنا للصالحين اللهم أجعل لسانا لسان صدق في الآخرين اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم اغفر لامهاتنا وابائنا وازواجنا واولانا يا رب العالمين اللهم انا نسألك يا رب العفو والعافية والمعافه الدائمة في الدين والدنيا والاسره اللهم نسألك يا اكرم الاكرمين ان تثقل موازيننا اللهم ثقل موازيننا واقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا اللهم نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم انا نسألك يا رب ان تجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجمعنا معهم في عليين يا رب العالمين مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ربيك محمد صلى الله عليه وسلم على ذكر الصالحين ونعوذ بك من شر مستعتك منه عبدك ربيك محمد صلى الله عليه وسلم على ذكر الصالحين اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونعوذ من النار وساليس وعليل اللهم جعلنا نقرأ القرآن كما تحب وترضى اللهم جعلنا نقرأ القرآن كما تحب وترضى اللهم جعلنا نقرأ القرآن كما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم جال القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأفضلنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنن به الظلل <تصفيق> وجعلنا به يوم القيمة من الفائزين اللهم إنا نسألك أن تجعله لنا إنسا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا به في القبور اللهم آنس وحشتنا به في القبور اللهم آنس وحشتنا به في القبور اللهم, اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك earl� ein أشهد أن لا إلهي الله أستغفرك وعتوب إليك اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خيرا إن شاء الله نستمع إلى الأخوات اللي عايزيني صحاها وقرعتهم بعد عشر دقائق إن شاء الله من دلوقتي بإذن الله جزاكم الله خيرا كثيرا